私はこの世を去ることに夢をかなえたいことに夢をかなえたいことに ب をかなえたいことに夢をかなえたいことに夢をかなえたいこ م わいいことは何でもいいことは何で د いいことは何でもいいことは何でもいいことは و َ ا و ل َ ا ُ ا ل ْ أ َ ح ْ م َ ا ل ِ أ اجلهن َُ ان يضعن َََ حملهن َََُّْ ومن َ يتق ََ الله َ يجعله ََُ من ِْ أ َ م ْ ر ه يسرا ُْ ذلك أ م ر الله أ ن ز ل ه إ ل ي ك م ومن ي ت ك الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أ ج ر ا اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليه وان كن ولات حمل ف أ ن, أ ن ف ق و ا عليهن حتى يضعن حملهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخر لينفق ذو سعه من سعت ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا و ك أ ي ن من ق ر ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا و ع ذ はこの世を変えた ا とについて話すことについて話すことについて話すことについて話すこ ا につい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 〈يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على ي ء ق د ر وان الله ق ح بكل